من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله, الله, الله, الله, الله عليه الأقوال في المسألة والحق فيها لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة ولا شك في عدم الدلالة عند عدم وجود القرينة على ذلك مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجوداً وعدماً الصوت كان الكلام في الدرس الماضي في مفهوم الوصف وتكلمنا في عدة أمور الأمر الأول الذي تكلمنا فيه في الدرس الماضي ورحمة الله وبركاته قلنا أن الوصف هنا يعم الوصف النحوي والوصف الأصولي السلام عليكم, السلام عليكم. حيث قلنا أن الوصف النحوي لا يعم لا يعم مثل الحال والتمييز بينما الوصف الأصولي يعم النعت النحوي وزياده أيضا عليكم السلام ورحمة الله يعم النعت الوصف النحوي وزياده فيدخل في الوصف الأصولي الحال والتمييز كما قلنا في الدرس الماضي السلام عليكم كقولنا اكرم اكرم العالماء ماشيا او جالسا او راكبا الى اخره ويشمل التمييز ايضا كما اذا قال المولى لعبده اشتري او اشتر قف في ذا بر او حنطه او شعير الى اخره وعلى هذا يكون السلام عليكم وعليكم السلام وعلى هذا يكون معنى الوصف المبحوث عنه في الاصول هنا كل ما يصلح كل ما يصلح ان يكون قيدا لموضوع التكليف وعرفناه في الدرس الماضي قلنا الوصف هو عبارة عن اللفظ الذي يقيد معنى العام أو يضيق معنى العام ويقلل من شيوعه وانتشاره في أفراده هذا كان الأمر الأول وتكلمنا ايضا في الأمر الثاني وقلنا أن الوصف الأصولي ينقسم إلى قسمين وصف يعتمد على موصوف ووصف لا يعتمد على الموصوف وإنما نفس الوصف هو موضوع الحكم في القسم الأول الوصف الذي يعتمد على الموصوف مثلنا في قوله اكرم الرجل العالم او اكرم الرجل العادل او اعطي الولد اليتيم مثلا وفي القسم الثاني الذي لا يعتمد على الموصوف قلنا كما في قوله تعالى والسارق والسارقة او والزانية والزاني السلام عليكم ومحل البحث هنا في قولنا ان الجمله الوصفيه لها مفهوم او لا هو القسم الاول اي الذي يكون الوصف فيه معتمدا على الموصوف لماذا قلنا بالدرس الماضي لماذا؟ لأننا قلنا أن الوصف لو انتفى أن الوصف لو انتفى وبقي الموصوف وبقي الموصوف فهذا يعني أن نفرض أن هناك موصوف اولا يعني نحتاج إلى إثبات الموضوع اولا ثم نحمل عليه الصفة فإذا انتفت تلك الصفة عنه وبقي الموضوع نقول هل الحكم هل الحكم يشمله ايضا ام لا فاذا محل النزاع هنا لا يشمل الوصف الذي لا يعتمد على الموصوف وقلنا ايضا محل النزاع هنا يشترط فيه امران الامر الاول ما ذكرناه الان وهو أن نفرض وجود الموضوع عن الموصوف أولاً وثانياً أن يكون الوصف أخص أخص مطلقاً أو لا أقل يكون أخص من واجه من الموصوف وإلا لو كان الوصف مساويا للموصوف أو أعام مطلقاً من الموصوف فهذا لا يدخل في محل نزاعنا هنا لماذا؟ لأنه لو كان الوقف اعم أو كان مساوياً وانتفى الوصف هذا يعني أن انتفاء الوصف يلزم منه انتفاء الموصوف إذا انتفى الموصوف يكون الأمر سالب بانتفاء الموضوع فلا موضوع أصلاً حتى نسأل أن الحكم باق أم لا هذا إلى هنا كان الكلام في الدرس الماضي أما نعود إلى أصل الموضوع بعد أن اتضحت كل هذه الأمور وأن موضع النزاع اين نعود إلى السؤال هل للجملة الوصفيه مفهومون أم لا سلام عليكم هل يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء أم لا يدل وبعبارة أخرى هل نقول كما قلنا في الجملة الشرطية إذا انتفى إذا انتفى الشرط انت فالحكم أم هنا الأمر يختلف المصنف يقول في المسألة قولان قول يقول بأن الوصف له مفهوم كما كان الشرط له مفهوم فالوصف ايضا كذلك وقول يقول بأن الوصف ليس له مفهوم هذا يختلف عن النزاع في الشرط والمصنف يقول الحق هو الثاني أن الوصفة لا مفهوم له فالجملة الوصفيه لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء ولكن قبل أن يناقش المصنف هذا الامر يقول لا باس أن نذكر مقدمة أو مقدمتين ايضا المقدم الأولى أن نقول هكذا أن الجملة الوصفية تارة توجد فيها قرينه على دلالة الجملة الوصفية على المفهوم فهنا لا شك ولا ريب أن الجملة الوصفية لها مفهوم كما مثلنا في الدرس الماضي وقلنا أكرم الرجل العالم هنا توجد قرينة خاصه على وجود المفهوم لهذه الجملة الوصية ما هي القرينة؟ القرينة هنا كما قلنا هي مناسبة الحكم والموضوع ما المقصود بها لعل البعض يقول المقصود بهذه بمناسبة الحكم والموضوع المقصود منها أن حكم الإكرام أن حكم الإكرام هنا لا يليق إلا بالرجل المتعلم العالم عندما يقول المولى لعبده أكرم فالإكرام لا يليق بالرجل الجاهل وإلا لوجب على, على العابد أن يكرم جميع الناس مثلا أو أغلب الناس عفوا لا هنا الإكرام لا يليق إلا بالعالم فيتناسب الحكم مع الموضوع وهو الرجل العالم قالوا هذه مناسبة الحكم هنا الإكرام لا يليق ولا يكون ولا وليس من شأن إلا العالم هو أكو هنا بين حكم الإكرام وموضوع العلم الرجل العالم قالوا هذه قرينه خاصة على أن هذه الجملة الوفية لها مفهوم فإذا كانت هناك قرينه خاصة على وجود المفهوم فلا نزاع في البين أساسا ومرة أخرى تكون هناك قرينه لكن على عدم دلاله الوصفيه على المفهوم الحاله الاولى توجد قرينه على دلاله الجمله الوصفيه على المفهوم وهي مناسبه الحكم والموضوع الحاله الثانيه ان توجد قرينه لكن على عدم المفهوم على عدم دلاله الجمله الوصفيه على المفهوم مثالها قوله تعالى وربائبكم اللائي في حجوركم الربائب موضوع موصوف والحجر صفة التفتوا هنا توجد قرينة على أن هذه الجملة ليس لها مفهوم وإلا لو كان لهذه الجملة الآية الشريفة لو كان لها مفهوم لكان معنى أن الربيبة وهي بنت الزوجة واضح معنى هذا بعد وهي بنت الزوجة لو كان لهذه الجملة الوصفية لو كان لها مفهوم لدلت على أن الربيبة وهي بنت الزوجة إن لم تكن في حجر الزوج الثاني فيجوز الزواج منها مع أن هذا لا يقول به أحد إذن هنا عندنا قرينة وهذه القرينه ما هي؟ القرينه هنا على عدم دلالة هذه الآية على المفهوم هي قرينه أن الوصف هنا ورد مورد الغالب كما يقولون ما المقصود بمورد الغالب؟ المقصود به أن القرآن أراد أن يقول أن الربيبة غالبا عادة الربيبه طفلة صغيرة وعادة ما تكون برفقة الأم إذا تزوجت بزوج آخر بعد طلاقها من زوجها الأول بعد وفاة زوجها الأول إذا تزوجت الأم بزوج آخر وعندها طفله صغيرة عادة غالبا أن تكون هذه الطفلة مع الأم يعني في حجر زوج الأم الثاني الآية هنا لم ترد أن تقول أن جواز الزواج من الربيبة وعدم جوازه يدور مدار كون الربيبة في الحجر وعدم كونها في الحجر فإذا كانت في حجر زوج الأم الثاني الزواج منها لا يجوز واذا لم تكن فيجوز الايه لا تقول هكذا الايه تريد ان تبين ان الربيبه غالبا تكون في حجر الزوج الثاني فهنا الوصف في الحجر وارد مورد الغالب وليس ان القران اراد ان يقول ان الحكم يدور مدار الوصف وجودا وعدما فورود الوصف مورد الغالب دلاله ايضا على عدم وجود المفهوم للجملة الوصفيه فاذا ورد الوصف مورد الغالب في الجمله الوصفيه فهذه قرينه خاصه على عدم وجود المفهوم للجملة الوصفيه واضح هذا المطلع، فإذا الحالة الأولى قد تكون عندنا قرينة على وجود المفهوم فلا شك ولا ريب في وجود المفهوم، وال والحالة الثانية قد تكون عندنا قرينة على عدم دلالة الوصية على المفهوم، لا شك ولا ريب في عدم دلالتها ولا نزاع في هذين القسمين، إنما النزاع في القسم الثالث. وهو ما اذا كانت الجمله مجرده عن القرينه الخاصه الداله على المفهوم او على عدم المفهوم كما اذا قال المولى لعبده اكرم الرجل الكبير أكرم الرجل الكبير او اكرم الطفل اليتيم تصدق على الطفل يتين، الفقير مثلا لا أدي هذا لا بعد صدق على الفقير، المثال الثالث مسامحة المثال الأول الثاني يكفي هنا نحل النزاع إذا كانت الجملة مجرد عن القرينة هنا نقول هل للوصفية مفهوم؟ يعني هل تدل الجملة الوصفية؟ على انتفاء الحكم عند انتفاء الواطف أم لا ما أعبر هذا إلى هذا المقدار اتضح أم لم يتضح واضح هذا خلق العبارة قال الأقوال في المسألة والحق فيها لا شك في دلاله هذه الحالة الأولى التقييد بالواطف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة واضح؟ هذه الحالة الأولى والحالة الثانية ولا شك في عدم الدلالة يعني في عدم المفهوم عند وجود القرينة على ذلك على ذلك يعني على عدم المفهوم مثلما إذا ورد الوصف هذا مثال لي على عدم البفن مثال قسم الثاني مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به يعني بالوصف وجودا للوصف وعدما نحو قوله تعالى وربائبكم اللائي في حجوركم فإنه لا مفهومة لا مفهومة لمثل هذه القضية مطلقة مطلقة يعني حتى لو قلنا بأن الوث له مفهوم هنا في هذه الآية لا مفهوم لا إذ يفهم منه أن وصف الربائب بأنها في حجوركم لأنها غالبا تكون كذلك يعني تكون في حجر زوج الأم الثاني والغرض منه من الواصف أو من التقييد الإشعار بعله الحكم الإشعار لا أن الحكم يدور مدار الواصف الإشعار بعلّة الحكم يعني عله عدم جواز التدوج بالربيبة أنها تربت في حجوركم وهذا غالباً وهذا غالباً أن الربيبة هي التي تتربى في حجر الزوج الثاني إذ أن اللائي تربى في الحجور تكون كالبنات كيف أن البنت زواج الأبي منها لا يجوز الربيبة كذلك أيضاً فهي كالبنت من حيث عدم جواز الزواج منها وإنما الخلاص في الشق الثاني. وإنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة الدالة على المفهوم أو على عدم المفهوم فإنهم اختلفوا أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم؟ أي يدل على انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف أو لا يدل يقول وهذا نظير الاختلاف في الجملة الشرطية كما قلنا هنا نظير الاختلاف المتقدم في التقييد بالشرط واضح؟ خب أيها المصنف ما تقول في المسألة هنا في الوصف الوصف له مفهوم أو لا يقول في المسألة قولا والمشهور هو القول الثاني وهو عدم المفهوم للجملة الوصفية خب سؤال ايها المصنف لماذا اختلف الاصوليون لماذا اختلفوا؟ فقسم من الاصوليين قال بدلاله الجمله الوصفيه على المفهوم وقسم قال وهو المشهور كما يقول المصنف بعدم دلالتها على المفهوم منشا الاختلاف اين يقول المصنف سر الاختلاف بين الأصوليين في هذه المسألة يعود إلى مسألة من المسائل وهي هذه المسألة يقول يعود إلى أن التقييد بالوصف أن التقييد بالوصف هل هو راجع هل هو راجع إلى الحق أم أنه راجع لا ليس إلى الحكم وإنما إلى الموضوع وهو الموصوف سؤال ما تقولون الوصف هنا راجع إلى الحكم أم راجع إلى الموصوف كما إذا قال المولى أكرم الرجل الكبير هنا أكرم الحكم الإكرام والموصوف الرجل يعني الموضوع وصفه الكبير هنا التقييد بالصفه بالكبير راجع للاكرام ام راجع للموضوع للموصوف اختلفوا هنا فمن قال التفتوا فمن قال بان الوقفه يرجع الى الحكم يعني ان الحكم وجودا وعدما يدور مدار وجود الصفة وعدمها ايضا فمتى وجدت الصفة وجد حكم الحكم, الحكم ومتى عدمت الصفة يعني الواصف إن عدم الحكم إن قلنا هكذا إن قلنا هكذا كما يقول كما قد يدعي البعض البعض يقول الوصف هنا الوصف هنا الوصف راجع للحكم راجع للحكم فالحكم وجوده وعدمه مناط يدور مدار وجود الوصف فان كان الوصف موجودا فالحكم ايضا كذلك وان كان الوصف منعدم فالحكم ايضا كذلك إذا قلنا, هكذا اذا قلنا هكذا فقد ندعي ان الجمله الوصفيه لها مفهوم لماذا؟ لأن إذا انتفى الوصف انتفى الحكم كما قلنا بعد لأن الحكم يدور مدار الوصف فإذا الوصف وجد وجد معه الحكم وإذا الوصف انتفى انتفى معه فالجملة الوصفية أيضا لها مفهوم لأنه نستطيع أن نقول هكذا أن الجملة الوصفية تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف انتهى الأمر بحال. وهذا حيصير. ان قلنا هكذا، وان قلنا لا، البعض يقول لا، البعض يقول الوصف هنا راجع إلى الموضوع وليس إلى الحكم. يعني راجع إلى الرجل وليس إلى الحكم. راجع إلى الموصوف. فالمجموع فالمجموع من الوصف. والموصوف هو الموضوع مو الحكم فقط بحيث إذا كان الوصف وجد الحكم إذا انتفى الوصف انتفى الحكم لا لا الوصف هنا راجع إلى الموضوع إلى الموصوف والموضوع هنا هو عبارة عن المجموع المكون من الوصف والموصوف ففي قولنا ففي قولنا أكرم الرجل الكبير العادل كذا إلى آخره الموضوع الوصف هنا مرتبط بالرجل وليس بالحق مرتبط بالموضوع وليس بالحكم إذا قلنا هكذا فنقول إذن الحكمو الحكمو لا يدور مدار وجود الوصف لا لا لا لان الوصف لا يرجع الى الحكم وانما يرجع الى الموضوع نعم لو قلنا ان الوصف يرجع الى الحكم كما في القول الاول فنقول هكذا اذا اذا الوصف وجد الحكم ايضا وجد اذا الوصف انتفى فالوصف ايضا ينتفي لكننا نقول هنا ان الوصف راجع الى الموضوع وهو المكون المركب من الوصف والموصوف فاذا الحكم هنا لا يدور مدار الوصف لا وجودا ولا عدما اذا قلنا هكذا فنقول الجمله الوصفيه ليس لها مفهوم الطباع واضح منشا الاختلاف في القولين فمن قال بأن الجملة الوصفيه لها مفهوم أرجع الوصف أرجع التقييد بالوصف إلى الحكم ومن قال بعدم المفهوم للجملة الشرطي الوصفيه أرجع التقييد بالوصف إلى الموضوع وليس إلى الحكم واضح يصير المطلق هذا من شاء الاختلال هذا من شاء الاختلال خب ايها المصنف أنت مع من؟ يقول أنا أنا من القائلين برجوع الوصف إلى الموضوع وليس إلى الحكم ولذا ما دام قلت بهذا فأقول فأحكم أيضا بأن الجملة الوصفية لا مفهوم لها فإذا لا تدل على الانتفاء عند الانتفاع لأن الوصف راجع إلى الموضوع وليس إلى الحاضر. هذا المقدار التضح. التضح إذا عندكم سؤال قبل أن نطبق العبارة. خوب قال والمشهور هو القول الثاني وهو عدم المفهوم للجملة الوصفية. خب أيها المصنف سؤال لماذا اختلف الأصوليون على قولين؟ هو يقول والسر في الخلاف بين الأصوليين والسر في الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم؟ واضح بعد قول الأول. أي أن الحكم منوط بالوصف به بالوصف يعني أو لا أو أنه تقييد ليس للحكم وإنما لنفس موضوع الحكم أو هذا بعد عفل تفسير موضوع الحكم نفس معناه متعلق الحكم أو متعلق الموضوع باختلاف الموارد ما تقولون ما تقولون التقييد بالوصف راجع للحكم أو راجع للموضوع ما تقولون فيكون الموضوع أو متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف والوصف خب فإن كان الأول أول يعني شنو؟ التقييد راجع للحكم فإن التقييد بالوصف يكون له مفهوم يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف بمقتضى الأطلاق التفت إلى هذا الخير الأطلاق يقول المصنف إذا كنا من القائلين بالشق الأول أي أن الوصف أن التقييد بالوصف راجع إلى الحكم خب نقول سؤال ثاني كيف؟ يدل الوطف على المفهوم يقول المصنف بالاطلاق بالاطلاق اذا كنا من القائلين بالقول الاول خذ السؤال الثاني كيف دل الوطف على المفهوم لان البعض قد يقول مثلا بالوضع المصنف يقول لا يدل بالاطلاق كيف بالاطلاق التفتوا نقول هكذا نقول لو كان نقول لو كان لو كان الوطف إذا انتفى التفتوا لو كان الوطف إذا انتفى لم ينتفي الحكم لان ماذا قال القول الأول قال التقييد بالوقف راجع إلى الحكم فالحكم يدور مدار الوقف وجودا وعدما يعني شنو إذا انتفى الوقف انتفى وهذا بعض وإذا وجد الوطxa وجد الحكم نحن نقول هكذا بالإطلاق لو انتفى الوطف ولم ينتفى الحكم لو لو لو لو انتفى الوط ولم ينتفي الحكم لو انتفى الوط يعني الرجل لم يكن كبيرا بس حكم الإكرام لم ينتفي ماذا قلنا اساعد المثال هكذا اكرم الرجل الكبير فرضه هذا المثال وانتفى الوط� لم يكن الرجل وإنما كان صغير وإنما كان صغير فإن قلنا هكذا قلنا إذا انتفى وصف الكبر إذا انتفى الوصف ولم ينتفى الحكم الإكرار هذا يعني التفتوا هذا يعني أن الحكم لم يكن مقيدا بالرجل فهو مقيد بده وهو صغير هذا معناه بعد يصير إذا الوصف انتفى وحكم الإكرام لم يلتفي هذا معناه أن الواطف أن, أن الإكرام أن الحكم لم يدور مدار الواطف وجودا هكذا معنى بعد يصير فإذا الحكم مقيد بالآخر بما هو مثلاً بدده ضد الكبير هو الصغير مثلا مقابله بعد هو الصغير وهذا يعني أن الحكم مقيد بالصغير صحيح فإذن، فإذن لم يكن للوصف مفهوم على هذا القول. التفتوا ولو أراد المولى أن يقيد الحكم بغير الكبير، لوجب عليه أن يبين، أن يبين، أن يبين السقيط، وحيث لم يبين المولى في كلامه، فإذا لم يدور الحكم مدار الصغيرين وإنما يدور مدارا بالإطلاق لأن المولى أطلق في كلامه واضح معنا الإطلاق بعد هنا طبعا هذا لو كنا من القائلين بالقول الأول لو لو كنا ونحن هنا في الدرس لم نكون من القائلين به إنما نقول بالقول الثاني وهو أن التقييد بالوقف راجع إلى إلى الموضوع وليس إلى الحق وهذا أصير الجملة أقرأوها ألا قال فإن كان الأول فإن التقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف بمقتضى الإطلاق يعني إطلاق الجملة إطلاق جملة أكرم الرجل الكبير لأن الإطلاق يقتضي بعد فرض لو سلمنا ونحن لم نسلم بهذا بعد فرض إناثة الحكم بالوصف ونحن لم نسلم بهذا يقتضي ماذا الإطلاق انحصاره يعني الحكم فيه في الوصف كما قلنا في التقييد بالشرط تماما واضح يصير هذا لو كنا من القائلين بالقول الأول وإن كان الثاني وهو أن التقييد بالوف راجع إلى الموضوع لا إلى الحكم فإن التقييد لا يكون ظاهرا يعني الجملة الوفية لا مفهوم لها لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوف لماذا؟ لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب إذا قلت, إذا قلت أكرم زيد بن أرقام ففهم اللقاء هذا لا يعني لا تكرم لا تكرم مثلا لا تكرم المقداد بن الأسود لا يعني هكذا لا يعني هكذا إذا قلت احترم زيدا هذا لا يعني لا تحترم عمران لا, لا ربط بينهما إذ أنه يكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط وموضوع الحكم هو الرجل العادل هنا الرجل العالم هنا الكبير هنا فقط لا أن الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد للحكم عليه لا لا ليس هكذا مثل ما إذا قال أثمتنا إذا قال الأستاذ لتلميذه إذا قال الأب لولده هكذا قال أو قال المسؤول العام قال أصنع لي إذا قال هكذا لي شكلا قائم الزوايا متساوي الاضلاع إذا قال هكذا هذا عبارة أخرى عن قوله أصنع لي مربع وهذا بعد ماذا أصنع لي شكل رباعيًا متساوي الأضلاع قائم الزوايا هذا عبارة عن قوله أصنع مربع خب سؤال إذا قال إذا قال اصنع لي شكلاً الاخرين. هذا الجمله طويلة عبارة عن أن المتكلم أراد أن يقول للطرف المخاطب أريد منك أن تصنع لي هذا الشكل يعني هذه الأوصاف أريد شكلاً بهذه الأوصاف بهذه الأوصاف لكن هذا لا يدل لا يدل على أنه لا يدل على أن المولى يريد هذا ولا يريد غيره يريد هذا. هذه القيود فقط قيود توضيح يريد المولى أن يوضح للعامل أن يكون له الشكل المطلوب هو هذا الشكل المطلوب الآن هو هذا وهذا لا يدل على عدم صنع المثلث ولا على عدم صنع يا لا, لا المولى لم يرد ان يرجع التقييد هنا للحاكم ويقول ان الحكم يدور مدار التقييد بالوقت لا لا اراد ان يوضح فقط يوضح للطرف المخاطب الشكل المطلوب الان هو هذا وهذا لا يعني نفي بقيه الاشكال فكما ان قول المولى لعبده اصنع لي شكلا رباعيا قائم الزوايا متفاول أضلع لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء فذلك قوله اصنع لي مربعا لا يدل على أنها تصنع لي مثلا مثلث ولا إلى آخره واضح يصير؟ قال فإذا قال القائل اصنع شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الاضلاع فان المفهوم من هذه الجمله من هذه القيود فان المفهوم منه ان المطلوب صنعه هو المربع فعبر عنه بهذه القيود الداله عليه على المربع حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى هذه القيود جميعا المدلول عليه بالعباره المؤلفه من الموصوف وهو المربع ومن الوصف يعني قائمه الزوايا ربا إلى آخره وهي في المثال شكل رباعي قائم الزوايا متساوي أضلاع وهي بمنزلة كلمة مربع فكما أن جملة اصنع مربعا لا تدل على الانتفاق عند الانتفاق كذلك ما هو وهو وهذه الجملة طويلة لا تدل عليه لأنه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد وقلنا إذا كان الوصف غير معتمد على الموصوف فلا يدخل في محل نزاع هنا في الجملة الوصفية إذا عرفت هذا استضح إلى هنا استضح إلى هنا إذاً إلى هنا تكلمنا في عدة أمور في مفهوم الوقت تكلمنا الخلاصه تكلمنا في الامر الاول في ان الوصف الاصولي يشمل الوصف النحوي وزياده صحيح هذا اولا وعرفنا الوصف بانه كل لفظ يضيق معنى الموصوف ويقلل من شيوعه وانتشاره صحيح فاذا الوصف الاصولي يشمل يشمل كل كل موضوع او كل شيء يصلح ان يكون قيدا لموضوع التفليس او لموضوع الحكم واضح بعد معنى هذا معنى الوصف الاصولي وقلنا أن الوصف الأصولي لا يشمل الوصف غير المعتمد على الموصوف وإنما يشمل فقط الوصف المعتمد على الموصوف واضح؟ وقلنا أيضا أن الوصف الأصولي الداخل في محل النزاع يحتاج إلى شرطين الشرط الأول أن يكون هناك موصوف يعتمد عليه الوصف والشرط الثاني أن يكون الوصف أخف مطلقا أو بين الوصف والموصوف نسبه العموم والخصوص من وجه على الاقل يعني أن لا يكون الوصف مساوي ولا عام مطلقا من الموصوف واضح هذا واضح معك وقلنا اليوم ان المساله فيها قولان واضح واضح القول الاول ان المفهومان ان الوصف عفوا لا مفهوم له والقول الثاني أن الوصف له مفهوم ومن هذا الاختلاف رجوع التقييد بالوصف إلى الحاكم أو إلى الموضوع المصنف يقول نحن نقول أن الحق في المسألات هو أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها فلا تدل على الانتفاء عند الانتفاء لماذا؟ لما قلنا من سر الخلاف المصنف من القائلين لان التقييد بالوصف راجع الى الموضوع وليس الى الحال واضح الى هنا واضح الى هنا الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين